أيها الإخوة والأخوات مع الختمة المنوعة نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن والعشرين من القرآن الكريم مع القراء محمود عمر سكر يوسف بن عبد الله الشويعي علي عبد الله جابر رحمه الله محمد السيد ضيف والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ محمود عمر سكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من كل النساء ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدهن وان لَا يَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ إِذَا نِسَاءُهُمْ مَعْصُودَةٌ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن ذلكم توعظون به والله بما تعملون قبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتادعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذَلِكَ لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وليكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات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 ما يكون منك ثلاثه الا هو رابع ولا خمسه الا هو سادسهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معه ولا ادنى من ذلك ولا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 قلَ ل تَفَسَّح فيِي المجَالس فَفسح يَفْسَح الله لَك وَإذاَا قِيلَ شُزوفَ شُز يَرفَع الله الذيين عملوا مِك يَررفع الله الذيينَ عملوا مِك وََّذينَ أُوتُ الع والله بماَا تَعملون قَ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 ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم الذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسولهم أولئك في الأبلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الواب مَنْ حَبَّدَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضو عليه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون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 وظلوا أن لهم مانعتهم حصول من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيب المؤمنين فاعتبروا يا أولي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 الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أسولها فبإذن الله, فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما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 الرسول وذل القربا واليتاما وذل القربا واليتاما والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم الَّ اللهَّ شَديد الل قابَ للِْفقَر إنِادِين الذيينَ أخرِرجُون الذارم وَأَموم يَتَغونَ فَضْلَم مَِ اللهَّه وَضوان يَبتَغُونَ فَقلَم مَِ اللهَّ وَرربوانَ صُرونَ الله وَرصُولَ ورائكهم الصادقون والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على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 يَقولونَ رَبَّّ سَلنا وَلِإخْوانين الذيينَ سَقونَ بالِإمَان وَلاَا تجعل وَلَا تجعل فيِي قُل بِنَا غِلَّ للَّذينَ آممَنُوا رَبَّّنا إكَُوفُ الرحيم